سابقا في نهاية العالم وما بعدها أحداث ضخمة جدا وأحداث كبيرة جدا سوف تحدث في يوم واحد ويتنتهي الحياة على سطح الأرض بعد انتهاء الحياة على سطح الأرض سيتوقف الزمن تماما هناك فرق فعلا بين يوم القيامة الذي تحدثنا عنه وبين يوم البعث لا يوجد ما يسمى حياة داخل برزخ لماذا؟ أما يوم البعث والحساب تبقى السماوات مطويات بيمين الرحمن وسوف يأتي الله بأرض جديدة ويوم البعث والحساب ستبقى السماوات مطويات بيمين الرحمن قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وسيأتي الرحمن بأرض جديدة جديدة بمواصفاتها وشكلها قال تعالى يوم تبدل الارض غير الأرض أما الشكل العام للارض سيكون مسطحا قال تعالى وإذا الارض مدت وسيكون سطح الأرض عبارة عن كسبان رملية خفيفة قال تعالى وكانت الجبال كسيبا مهيلا وقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش والعهن هو الصوف المنفوش وقال وبست الجبال بس فكانت هباءا منبثا وبست أي الطحين الناعم جدا والمبسوس فكانت هباءا والهباء هو الرماد منبثة أي متطايراً وستكون هذه الرمال وهذه المرتفعات متحركة قالت تعالى في سورة الكهف ويوم نسير الجبال وقال في سورة النبأ وسيرة الجبال فكانت سراب أما قوله تعالى وأخرجت الأرض أصقلها فكان الشائع والمعتقد أننا نحن أسقال هذه الأرض لكن إذا علمنا أن نصف قطر الأرض ستة الاف وأربعمائة فإذا غطينا سطح الأرض كاملا بطبقة من البشر وليكن ارتفاع الشخص مترين سوف نزيد على ستة الاف وأربعمائة مترين فقط وهذا لا يشكل رقما إذا فرضنا أن الأرض متجانسة ونصف قطرة 6400 كيلومتر سيكون وزن الأرض يساوي 6 وأمامها 24 صفرا من الكيلوغرامات إذا أتينا بعشر مليارات من الأشخاص وكان وزن الشخص فرضا 100 كيلوغرام سيعطينا وزن واحد وأمامه 12 صفرا أي ستكون الأرض أكبر من وزن البشر الذين عليها بنسبة تساوي ستة آلاف مليار مرة الأرض وزنها أكثر من وزن البشر إذا نحن لا نشكل ثقلا بالنسبة لهذه الأرض أسقال الأرض الحقيقية هي الحديد والنيقل المتجمع في مركز الأرض إذا أخرج هذا الوزن ستعود الأرض مسطحة مثل ما قال تعالى وإذا الأرض مدت وسوف تكون أجسامنا نحن البشر تحت هذه الطبقة من الرمل بما أن كسافة الرمل أكثر من كسافة الإنسان لذلك أي حركة اهتزازية لهذه الطبقة من الرمل سوف تصعد أجسامنا إلى سطح هذا الرمل قال تعالى صراحة إذا رجت الأرض رجة بهذه الرجة سوف تصبح أجسامنا فوق سطح هذا الرمل سينزل من السماء ماء قال تعالى عنه ماء مبارك هذا الماء سيعيد الجينات الوراسية إلى هذه الأجسام قال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون من بعد أن تبتل هذه الأجسام بالماء ستأتي صيحة أو زجرة واحدة ليس لها تكرار لكي يستيقظ الجميع قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة والساهرة هي الأرض الرملية البيضاء أما في آية أخرى قال تعالى صيحة واحدة ما لها من فواق ليس لها أي تكرار وبعد هذا النفخ في الصور يقول تعالى وكل آتوه داخلين والرجوع سيكون إلى الله وحده قال تعالى إن إلى ربك الرجع ويقول في سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا سيكون الرجوع بسرعة يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي مهطعين أي مسرعين يوم تشقق الأرض عنهم سرعة وسيكون بشكل فوضوي قالت على إذا بعصر ما في القبور إذن الخروج سيكون سريعا وبشكل فوضوي وغير منظم في بداية يوم البعث والحساب وفي هذا الظلام الدامس وهذه الرمال المتحركة سيحمل كل إنسان أوزاره وزنوبه على ظهره سميت الوزر لأنها حمل سقيل وغير نافع قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وأيضا إذا أضل إنسان إنسانا آخر لا يحمل أوزاره فقط لكن سيحمل بعضا من أوزار ذلك الشخص الذي أضله قال تعالى ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ولا يساعد أي أحد أحدا آخر في حمل الأسقال قال تعالى ولا تزر وازره وزر أخرى وقال أيضا وإن تدعو مسقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء يسمى الوزر لأنه حمل سقيل ومنه جاءت كلمة الوزير لأنه يساعد في حمل أعباء المسؤولية وهناك فرق بين كلمة الوزر وبين كلمة السقل فالسقل دائما تكون للحمل النافع قال تعالى عن المخلوقات الأخرى التي تساعدنا في حمل الأسقال وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس أما كلمة الوقر فهو الحمل السقيل جدا جدا قال تعالى عن الرياح التي تحمل غيوما كاملة فيها مليارات من الكيلوغرامات من المياه قال تعالى فالحاملات وقرا وأهم ما يحمله الإنسان يوم القيامة من ذنوب وهذه ملاحظة هامة